قصد المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إله الواحد الباري شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفار وأرجو بذلك ثواب الله وما عنده من النعيم المقيم في جنات عدن في الفردوس الأعلى فهم جنتهم الدنيا وجنتنا نحن في الآخرة ولنا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كيف يقعد الشيخ عبد العزيز الزهراني ويحفظ من مورثه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام حديثه كما في الصحيح والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا كيف يقعد وهو يردد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل يوم تجث كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة هل أجابتم الرسول يوم تجس كل أمم في ديار الملم للسؤال عن المهم هل أجابتم الرسول؟ يوم يأتي, يوم يأتي الناس وفدا وعظيم قوم عبدا, عبدا هل ظننتم فيها خلدا وفقى أن لا يزور يومها ماذا نكون يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيان وبال إلا من نال الخبول يوم يخشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يوم هماذا يوم هماذا يوم تنادي. رايتنا تنادي تنادي أين حي على الجهاد أين حي على الجهاد يوم صاحبها المنادي يوم صاحبها المنادي. أين أين هالعقول يوم, يوم نسأل عن كرامة عن ضعيف عن يتامة قومنا خض الحماة، فالشهيد له قبول. يوما ما نكون. يا شهيد قد أنارا، دربنا نورا ونارا. للأعدى قد أغرا، يقف فينا جرس. نال الخلد تسه فهي لشودا إما أوى لذة أجر وقربا يوم أقدام تزول يا شيدا قد أنا في نهج الرسول في جنان الخلد تسهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربا يوم أقدام تسهى يا شهيدا قد أنارى دربنا قد أغار، يقف في نهر الرسول، في جنان الخلد تسهل، فهي لشوداء مأوى، لذة أجر وقربا، يوم أقدام تزول، يا شايدا قد أرى، دربنا نورا ونا يقتفي نهج الرسول في جنان الخلد تسهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربا يوم أقدام تسهى